بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ نُزِعَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ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 قل أفتخلتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي العمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا خلقه فتشابه الخلق عليهم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 فَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ الْنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ فَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ لِلَّذِينَ اِسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى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 ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتقاؤ وجه ربهم وقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سبلا على نيته ويدرؤن بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب الدار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 وَفَرِحُوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه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 لَتُؤْمِنُنَّ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ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 لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي يُعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وضلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار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 وما كان رسولٌ أَن يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجْلٍ كِتَابٌ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمَّةٌ كِتَابٌ وَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَعْفَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ نَا مُعَقِّبًا لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَشَيْءَ لَمْ يُخْفَ عَلَيْهِ فِي وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اسْتَمَرَّسًا قُلْ كَفَى اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَى اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ